والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل ا لا ل ل ه يهدي و الكافرين و م الذين ينفقون أ ه و ا ل ه ل ت ر ا ر ى مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل كمثل جنتهم بربوه اصابها وابلغهم وكلاطفين ف إ ن لم يصبها وابن فضل والله بما تعملون بصير ايود احدكم ان تكون له جنه من نقيض وعناب ايود احدكم ان تكون له جنه من نفيل و ع ن ا ب تجري من تحتي ا ل أ ن ه ا ر أ ي ا و د أ حدكم أ ن تكون له ج ن ة من نفيل و ع ن ا ب تجري من تحتي ا ل أ ن ه ا ر له فيها من كل الثمرات و اصابه الكبر وله ذكيه ضعفاء فاصابها إ بصره فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم ا ل آ ي ا ت لعلكم تتذكرون يا ايها الذين آ م ن و ا موسوعه النابلسي ك م م ل ولا ل أ ر ض تيمموا خ ي ث منه تنفقون و ت ب آ خ ن إ ل ا أن تغمروا فيه ل ع ل م و أن ا ل ل ه ا س ل ح م ي د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 م ن يؤت ا ل ح ك م ة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إ ل ا أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب وما أ ن ف ق ت م من ن ف ق ة أ و نذرتم من نذر ف إ ن الله يعلم وما للظالمين ب ا ل أ ن ص ا ر ان تبدوا الصدقات فبامرين وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير